وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة في الله، ها هي النعم تتوالى علينا بفضل الله عز وجل. وحقيقة لا ندري بأي الحدثين نفرح. أنفرح بقدوم شهر رمضان؟ الذي أهل علينا بنسائمه الزكية أو نفرح بافتتاح هذا المسجد المبارك الذي لولا الله ثم جهود الإخوة والأخوات وثباتهم وصبرهم على الإنفاق في سبيل الله لما قمت اليوم خطيبا على هذا المنبر في هذا المكان ولولا فضل الله عز وجل ثم العمل الصادق من قبل مجموعة من الاخوه الأفاضل لما شيدت هذه الجدران ولا نصبت هذه الأعمدة ولا أفرشت هذه الفرش ولذلك لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من شارك في هذا العمل الجباه وأسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من ساهم في تشييد هذا المسجد ولو بلبنة واحدة. وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم ايمانا وامانا وثباتا في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخوان القائمين على شؤون هذا المسجد أسأل الله لهم مزيدا من السداد والنجاح والتوفيق وأقول لهم وهذه نصيحة من أخي موجهة إلى اخوانه أقول لهم استمروا في هذا الطريق وابقوا كما كنتم وكأنكم على قلب رجل واحد ولا تفرقوا فتذهب ريحكم وكما أنكم فتحتم أبواب هذا المسجد افتحوا أيضا قلوبكم للمسلمين وكونوا صلة ربط وألفة بين الناس وأذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسها وأذكركم جميعا بقوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة فأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة ألا يردنا جميعا من هذا المكان إلا وقد غفر لنا جميع الذنوب وستر علينا جميع العيوب وفرج لنا جميع الكروب وقبل توبتنا إنه علام الغيوب وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين والعاملين والمعمرين لهذا المسجد خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أحبتي في الله شاءت الأقدار أن يكون أول يوم نجتمع فيه للصلاة في هذا المسجد المبارك هو اليوم المتمم لشهر شعبان وبالتالي يكون يوم غد هو أول أيام شهر رمضان ولا يخف على أحد ما لهذا الشهر من مكانه في القلوب الكل يحب هذا الشهر الكريم كيف لا وهو شهر الصيام وشهر القيام شهر التراويح شهر العتق من النار شهر الجود لذلك أيها الأحب أول خطوة نبدأ بها في هذا الشهر الكريم هي خطوة التوبة فالذنوب كثير أيها الأحبة تقصير من جانبنا في أداء الصلوات في أوقاتها تقصير في أداء صلاة الجماعة تقصير في حقوق الجيران تقصير في حقوق الوالدين تقصير في صله الأرحام اتباع للشهوات أكل للربا أكل لأموال الناس بالباطل تبرج سافر سماع للمعازف فالذنوب كثير أيها الأحبة ولكن لا تدع هذه الذنوب وإن عظمت تمنعك من الرجوع إلى الله عز وجل من العودة إلى الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وقال الحق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اسرفوا على انفسهم بماذا بالمعاصي بالذنوب بالاثام أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر وما من ليلة تمر علينا أيها الاحبه إلا والملك جل في علاه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بكماله وعظمته ويقول كما في الصحيحين يقول سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فأسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا يا رب العالمين. وهذا الشهر أيها الأحبة هو أيضا شهر القرآن كما تعلمون. فكان جبريل عليه السلام يلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على صلة دائمة بكتاب الله عز وجل يلقى في شهر رمضان جبريل عليه السلام فيتدارسون القرآن فيما بينهم فكيف بمن كان بعيدا عن كتاب الله من كان غافلا عن كتاب الله في الماضي لزمه أيها الأحبة الآن تجديد العهد مع كتاب الله فهل من المعقول أن يحيى إنسان بلا ماء ولا هواء أسألكم بالله عليكم هل من المعقول أن يحيى إنسان بلا هواء ولا ماء هل هذا ممكن فكذلك القرآن بل القرآن أعظم شأنا من الهواء والماء والغذاء لأنه كلام رب الأرض والسماء القرآن أيها الأحبة فيه شفاء القلوب وفيه شفاء الأبدان يقول الحق سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أما بالنسبة للمؤمنين هو شفاء وهذا أمر ملموس إذا فتح المؤمن كتاب الله عز وجل وقرأ فيه وجد الطمأنينة وجد الراحة فكلما داقت أمامك مسالك الحياة وشعرت بالحيرة والانتكاس وجدت في كتاب الله خير جليف وجدت في كتاب الله خير انيس وجدت في كتاب الله الملجا والمعتصم وجدت في كتاب الله حلا لكل مشاكل الحياه وجدت في كتاب الله خريطا يقودك الى دار السلام يقودك الى جنات النعيم اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبة في الله شهر رمضان هذا هو أيضا شهر الجود والكرم فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس اكرم الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فيا ايها الاحبه اذا كان الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليكم ورزقكم من الطيبات فقد وجب عليكم ان تشكروه على هذه النعم وقال الحق سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لازيدنكم استمعوا الى هذه الكلمات لو شكر الانسان ربه عز وجل ومن الشكر ان ينفق في سبيل الله من هذه الأرزاق ان تنفق منها على مثل هذه المساجد التي هي بيوت الله ان تلتفت الى اخوانك الفقراء وتساعدهم وتعمل على إدخال السرور على قلوبهم هذا من الشكر ولئن شكرتم ما هي العاقبة لأزيدنكم الله سبحانه وتعالى سيمنحكم أكثر من ذلك فإخواني اقتدوا بنبيكم وجودوا في هذا الشهر الكريم Jude على انفسكم بالاعمال الطيبه الموافقه لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وجود على غيركم بالنصائح وبالانفاق في سبيل الله ونسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم ارزقنا الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم ارزقنا الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء